Ya ayyuhan nabiyu hitha tallqtumun nisaa fa tallqo hunn li'idda tihin wa ahsul idda wa attaqo Allah ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدر إلى على الله يشْدث بعد ذلك أمرى.